فإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ إِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا وَإِن كِلاَ لَنَفْعُكُم فَرضِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ضَلَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ضَلَّ بِمَا تَعْمَلُونَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا الصارم ويحل مفروجهم ذلك اذكى لهم ذلك اذكى لهم ان الله غبير بما يصنعون ان الله غبير بما يصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدُوا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على, على ديوبهن ولا يبدين دينتهم إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن ولا يبدين دينتهم إلا لبعولتهن أو آبائهن آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو, أو آباء ابن او ابنا او عمرهن او والدهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن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 ألمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عروات وَرَأَى يَضْرِبُ نَبَأَ أَرْجُلِهِمْ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَرَأَى يَضْرِبُ نَبَأَ أَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون